وفع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحث وَأَنْتَ خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم اذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها ثم بدلنا مكان